بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج تعرج الملائكة والروح إليه يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ولراه قريبا يوم تكون السماء المهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن يرضي جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى لزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعى إن الإنسان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 والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مهمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان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 صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا كنا هم مما يعلمون فلن اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقاترون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوط فذرهم يخوضون ويلعبوا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 I <laughs> love